سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعبون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين كما نعدهم لقادرون 118. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب هم الموت قال رب جعون لعلي أمن صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بزخ إلى يوم يبعثون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 الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون